لأن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ل ع ج ي م ي ا أ ل ا س ل ذ ي ن فقال ل غ هل م ن ان ت ك ل ي م س ؤ ل ه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه م س ؤ و ل ي م س ؤ ل ه و ل ه م س و ل ي ه م و ل ه ن م و ب ي ه م س ؤ ل م ص ي ر ف ل م ت ق ت ل Yeah, I know.